أعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهاداه